بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذيرون وَبَشِّرْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ الذي فَضْلٌ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَوهو الذي خَلَق السَّماواتِ والأَضوَ فيِي ستَّةِ أيام وَكَانَ عرشُوه على الم إَِبلْلُ وَكُم أيكُم أَحْسَن وَعمللا وَلئِن قُلتَئكُم م برعثُونَ مِ بعدَ المَوْوتِلَ يقولًا الذيينَ كَفرَوا إه إِلاا صِح م ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بِهِم ما كانوا به يستهزئون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 وَمِن قَبللِه كِتاباب مُ سَائِمَا مَو رَرحمَ أُلائِكَ يُؤْمِنْهُ نَبِ وَمَي يَكفُر بهِه مِنَ الأأَحْزَابِ فََّار مَووعدم فَلاَا تَكُ فيِي مِذْية مِنْ إِهُ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ وَلَ أَكثَر سِلَ يُؤمنِنْه وَمننْ أَغْلَم مِن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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ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 مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِقَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لاقوا لا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاء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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ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 وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنْ آنَتم إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَقَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ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 توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على شراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَيْنَا نَأْنَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ الرَّبِّ من وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ نِيّ وَلَا تَخْسِرُ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ظِلِّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, ولا تمسوها بسوء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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ أَبِجِلٍ حَنِيثٌ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ لَْسَ الصّبَحُ بِقَر فَلََّ جأَأَمرُناَا جعلنَا عَهَا سَافِهاَا وَأَمْقرَرنَا عَلَيهَا وَأَمْقرَرناَا عَلَْهَا خِجَةَم مِن سِجل مضُد مسَوَّمَةَ عندَ رَبِّكَ وَمهِيَ مِنَ الوَّالِ مِنَ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 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنتُمْ إِن